وَنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عنكم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ على قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْقَدَمَ إِذ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوهُ فَأَخْضَعُوا لَهُ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا الله وَرَسُولَهُ وما يُشَاقِقِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا ولا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوِ يا لَتَوَلَّوْا الذين مُعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لله إذا دعاكم لما وَلِلرَّسُولِ إِذَا أن الله يحول بين المرء وقلبي وأنه إلي تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا تم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخون الله والرسول وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون وعلمون أن ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا ان تتق الله يجعل لكم فرقانا ويكفّر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكرون بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوا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 يَلُمُّ أَن لا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُم يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أكثرهم لا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إلا مُكَاءً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 ك عن بينه ويحيى من حي عن بينة وإن الله لا سميع عليم إذا الله في منامك قليلا ولا وراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنزعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذا يريكمهم إلى التقىء في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله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 الله لم يقوم غيرا نعمة نعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آله فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آله فرعون وكلون كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة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 فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي أقول لمن في أيديكم من الأسرى علم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإني يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم